وَلَا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين إليكم وإلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا اليك الكتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها وماَا ي يحَدُ بآياتن إكافون وَما ي يحد بآياتن إكافون وَماكُ تَتَتلُ مِنْ قَابِلِهِ مِنْ كتابون وَلاَا تَقُهُ بمِينك وَماكن تَرِيُونَ وَلا تَحُطُّهُ بِيَمِينِك إِذَا لَوْتَابَ الْمُبْطِلُونَ إِذَا لَوْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الذين أوتوا العلم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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ 116. أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 117. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 وَلا يَأتيِيَّهُ بَغْْتَتَ وَهُم لا يَشُون وَلا يَأتيِيَّهُم بَوْْتَتَ وَهُم لا يَشُون يْتَاجِونكَذِ العذاَابِ وَإَِّ جَهَنَّ مَ 117. يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 118. يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنْ يَا يَفْعُدُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنْ يَا يَفْعُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذائقة الموت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 مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تحمل رزق الله يرزقها وانياكم من ذبته لا تحمل رزق الله يرزقها وانياكم وهو السميع وهو السميع العليم, وهو السميع العليم وَل إِن سَألتَهُن خَلَقَ السَّمواتِ وَأَرضَّ وَسَخخَرَ الشَّمسَ وَالقَمََ لَا يَقولول الله وَولِن سَأتَهُن خَلَقَ السمواتِ والالأَرضَّ وَسَخَرَ الشَّسَ وَالقَمَرَ لا يَكولَّ فَأَ يُفَّكون فأََّ الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يرسط الرزق لمن الله بكل شيء عليم الله بكل شيء عليم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 117. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 118. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كانوا يعلمون فإذاَا رَكِبوا فيِي الفُلكِدَ اللهَّه مُفُِصينَ لَ الدّينَ فَلََّا نَجَّهُم إلى البَّ إذهُ يُشكُون فإذاَا كِبوا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 آوَنًا يَرْضَى أَن نَجْعَلَ حَوْلَنَا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء ولن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء